أنا خاف من ربنا يوماً عبوساً قنطريراً اللَّهُ الله شر ذلك اليوم ولقاؤهم ولقاؤهم ندرة وسروراً وجزاءهم بما صبروا جنّة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وزللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب